لتأستوا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولون سبحان الذي سخر لنا وتقولون سبحان الذي سخر هذا وما كنا له مقرنين وإننا إلى ربنا لم وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لكفر مبين أم تأخذ من ما يخلق بنات وأصفىكم بالبنين وإذا بشرا أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسود وهو كظيم أو ما ينشف الحية وهو في الخصام غير مبين وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاسًا أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ